أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير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 وَيَأْلَمَنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن حَصِيرٍ فَمَا آتَيْتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَلْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبواهم يغضون والذين استجابوا لربهم وأقاموا صلاة وأموهم شورا بينهم ومن رزقناهم ينفقون 112. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 113. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين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 ألا إنَّ الظالمينَ في عذابٍ وَمَا وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله وَمَن يُضلل الله فَمَا لَهُ مِن سَبيل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 Ashitkan asherki bugoli ja sagashan yhtodolu. Kun ona kymydyt tafsirka Quranka karinka, avari alvaten aytot bugakovan yhay, aytathtodolu min surati sura, aytakontanadna waqul yhay, mina surati nabzia, sila sura tu sura kymida sura sura wa sura كلها وحدة الموضو سنعود انتهاي قضايا العقيدة اي ايقادة بغيسة قال تعالى خبيو عجري ولو قول فساط الله ايبوين في الرزق بهفتة لعباده ادومه سعده او لا بغو واحد قد باريان ادومه انت اي كبران اي ما يعان بيقروريه في الأرض ملك القديسة أي الكفر والمعاصي الكوكب رأيانه سكر إلى هذا الملك ولكن أي شيء ينزل وين وإنه وقدري وين وإنه وددية سبحانه سقواته ماذا سلاحظوا ظفيرين هلاك أي فساد كان ينزل الددية يقدر القياس ما قدر ويشاه ويسقربه حقيب مركايا كان يا دمت سبحان يا دوميزة أحوال جنايا إنه يبوي له بإلاد يا دوميزة خبيرهم حق قلبوه هو حين قنايا يوحاك سورا قال أيوسك الحقت هذا وعياد بصير خبو جلو بحوالهم أدمى حيا الخدي يا دنا هذا ما يصلحهم وحوا نادينا هي وما يفسدهم أيها حقوقها لأيها ان نكوها قل كل رزق في تشيرها قدران لقوفة سادي هي قناة نادي من أيها كينا يو وهو محمد حقها الذي ابا ينزل الدجية الغيث الرابك قل كمطر لأيها وإشتعام لكن غيث لأيها حقوقها هو الراب أباريكو Rafija kerkaa kallakaadan. Isä on lapana, on äidilä ollu koomana. Kun eli avari jirtäytyi, häntä kala rauvii eri paikoilla. Isä on ottanutkaa, että tällkki on tyydytä. Ajointi vaan varavi. Pidämme mägrisely. Kolka raukkauvi, että rukana, jumppaajima muidekaa kala. وهي بنت شقي جل قنصانة، أفعل كذب يجري، رح يدعى فيرين جري، كل كي يلاها، خب كي برهو يمانع يا، قالوا وين عيا، سادم بيشقي عيا، كل من بعد ما قنطو، فمشعل ودينتي، فيها خلافيينتي، وحي وعفالين جري، حاجرة وحي على هالليل، حبل في سورة لقمان بين قوسين عمرنا ان الله عنده المصاعق وينزل الغيث كان يا الله مركا وخي روب امان دونا كهدل او كل كولاي كي جيال كل كا غورته فالي قوستي يا به وخي حولاليا اي روك الله لا ملكك يا ياماملك يا أن مدنا للأو ذاقين وهو يباوين الذي أحده ينزل الغيثة شبك آران كأدتي من بعد ما كذلك أي قنطو قصة وهنا يحقين سمو دايين كلك أدتي وينفر كباوه باهية كدني ذاكو في ذا شعرته شبكيس أي الدنيا كو في وهو تبكلي ايها الوري ما مروه ادو ما حتكلف ايه انت ايه ما مروه ايه اداريه ايه اوكركر ايشك خنيتهو الحمي انا لما هديه حقي سوى عن نغم كما شيء ما كل تصرفاتك يا ما ملوكي سولم بين عدل وفضل تبداو قد اي اين وجدتكم اوقفك داري مكوع اول مريو ونحن انه سمافرنا واللحظة إذن هو محنود دائما على كل حد وهم نحكي سكما يمدى وحام مهدي أولياؤه من الملائكة ومؤمن الجن والإنس الملائكة هي مؤمن كتوصف هي أما الجن أما إنس أما أمك إليكس أي أم مهديا وهو بكلي أي الولي ألا أمكس يا دومني سمامورا الأمي المهدي هلأ ومن آياتي حلا موي كواوي إيه أباك توصينا يا وح كملا جديد إسا أغني إسا أود إسا تحرس إسا إكمل يا خلق السماء كن ريال أمدوك في والاربي كن رجال ريال كل خالك أكو تاجنتي يا سما ده أكو جدنا لبنا نسويه كل خو لبنا نسويه اللي كوا عيالين كل خو جدنا ديسا يا جديد يا علم ديسا يا حكم مديسة يا رحم مديسة واحد ما يدين ماله قلب تبسيء ما رخ أياد ولا بوريه ام ابا هي في كي جذها من دابتين وما بذا هي ابا في فيهما إذا ريالك إذا ريالك لا أعلم ومن دابتين نفلة صعوني وحاها دلقوا باهية سيدوك عمت وهو إبه على جمعهم أمك أبدا أما ريالك وكفر أما ريالك وكفر إذا يشعوا إنه كل ميادودون قديروا وذولي يا غورت الله كل منا أمك أن الباهية قيامة مميا هو حيا دة المميس وهو على جامعهم سمع ركبة هي ورجل ركبة هي إنه يسوع كان واكره عشان ما كنا يعني القيامة تبقى قيامة وحنا لكل منا يا ويوم يجمعكم ليوم مالن كلا كل معا يوم كايدل مالن توه لكن صداي دايك وعدي إلى يشى ما شيء أو حدو دونا مانتا انو كل ميو وكل مينا ماساسنا وحال لغو تفسير او ديسا يسا وحوقو من كراجيرين وهو ايب على جمعهم انتو او كل مينتو قرمو كل مينا يهيدا يسا ماركو دونا حدها ديتاي اي اخرها ديتاي انو كل ميو وحيكو طايب ملو او ديسا اللغو تس ومانا سابقو مدنا عدل غار وحاسو او وهي مخلوق، أتوارث بيها ما خبرها ذا برجودية حتى لا يساجع، حباً كمان صورة حقدرنا اللوجا ما يابوا، وعلى وحي يمر، اللي بعده سبيلا بين، إنت عندك في الأجرين، إن أي مصيبة ما دو الناس، دع بسادوتيهم وإيرنجاره emin musibatin biwata kabar rodu qalat masibo ini ma tainka sabalekado fabi ma fabi sababi ma wi sana ay ka sabat garabsatai haydiikum ka amal alkid kolka inta qafka laga galagacamak eliyatoma afka qafki laga galaya inihi ba laga galaya tagihi ba سيكون من باللغقلايا فرجيف باللغقلايا لكن تابش هذا سيجار كما لو ترتوي معي وحويا اكثر من الاف عام تزول بهما وحبني ادم قفناي انت وضلك بقولك كيف السيجرت كما قفت ايش وحدي ارقته بكت نوا مكسا نقط لكن مع وحناني كورايه جورايه كندينيه تام ما كفى بما كسبت ايديكم لا اسقي وحي للسماء تعال احويه وحي للسماء اذن حدو وناجي يا دمياي قول كيف سيدات اما سجاجن كانت اسماك دع انت كالعساكر كل كوحي جعمين وقلب سدين هل بكل مدون كل كمي من كره اقاب انا حميه مصيبه ومع ذلك هو يعفو كله عن كثير إن بعضا أو حد كلابستين كميلا سيد علي الرأي قالوا لي مفصلين أكثر المسلمين هم متفقلوا يا هاي الله آية آية مثلا لو قلوا تخذلني في كتاب الله قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أترفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم في سورة الزمن آياتنا أرجع آية في القرآن هذه الليين الله يغفر ذنوب جميعا تنال أقول جبالي سيأل آياتنا سياركا يولاي هذه أبيري وما أصابكم من مصيبة فبما كسب لأيديكم وحأدونك إن كان جوقنا نقول آية دن بأنه قلبسني سببك هدويا فسبحانه فبواكه فإياي أي عيد الجزاء مرة ثانية هذي كفك كف كيف قالي كيف كي كلام سين هدوه كقولي من حتى نمر لوضع آخرك الخايمات كم صورة كشتى ما كان واحد لو حديد بين نوعي من هدوه بما كسب لدينا واحد كلام سنا إذا نجكت نقول عيسو لأن دم بي أنك لابسنا اللقطير هذا أنا كذب ويعفون عن كثير إما من أولين سيد علي وعليه فالله يا بقى ومعاهره بعد التكفيره والعفر وحد يهدونك انتان جوغي اللي يقداد ذاديه هو قندبي هي فامدردي هي قيريدي هي عانونك هي باهيدي بيضد بورنا بقى تلمامي قد يقول حراق والبنان كاسو علي بيضد كاييمي ببور جيكي بوكاها اللينا يا وانا كون ربا يا قد حدا كومد حقا لي تسقب حينيجا تسقب بادي قوميزو أجيوز ومد ذلك انت صغوصة خيارك ومد ذلك مدهكو باديكو باديكو باديكو انت باديكو هيدان وحيد ذلك لكل ماي حدي قفكي اللغو لافاي لابا قورنا عن لسون يقاي انبادنا اللي عفية حلا محريني تناع الجوايتين وما أصابكم من مصيبة وحيدن كو باديبه كل جيس فبماكي سببتي كسبده ايديكم حميالكينو كسبدن ايهيدين كتميد ومع ذلك ويعفو وهو يبينع فيه و أدوني آخر اللبضب أنه ما مانيني عن قصير ما وما أنتم بدأت ذلك حتى نقدره يبارك قوة وحل يشكد دافئة كراما قوة وحل يشكد دافئة كراما وحل يشكد دافئة كراما وحل يشكد دافئة كراما كل تعالى خبه وما الناس ما إيهدين أغال بمعجزين كما بحثان كارا وإلى كما بحثان كارا وإيهدين في الأرض تلك القديسة وكما بحثان كارتانه كما أرد كارتان كما بهمان كارتان فأنتم في قبضاته تحانت جات كجيرتان أين كنتم وكيفما كنتم سادة هاتين إيه مالا جاوكتين با سانا لإذين هاي كتلقا واحد مرلافات كتلقا شأنها دانا ومعلكم إنو سان إذين سوغنان من دون الله أبا من ولي متى المعمول يتولى أموركم خوله ندعنت كدجا فلأعفوكم ويلئنكم وما هذن كيل علي إنك رجال ونبه المقبتين ولا نصير كرجال مقبتين يدفع عذابهم وإقامه عنكم عندهم في آخرته وإنك دافع أوح إن لزمك إنك رجالا مقبتين كالمانسي ويلين هذي اللغة يري من فكان كرت جعل هي كارجار كله مالي أستطيع أن أقول لكمه. إذا كان يسأل ووارك وحوليا أنا كارجار اسمع على يري نعمل مولا ونحمل نصيب أنت سيد النقطة أيقمام وشة أي كارجارته الله يقول نعمل بذو إذا فآمنوا به ولجأوا إليه وتوكلوا عليه وتقربوا إليه وجوه هذا. مغانقالا أشكالا آمين ولو قل أسلط الله يبوينا في ذي الرزق نمتظ لعباده حدوات ومديسة نمتظ في ذي لبضو وما يعقلوا رأي قلت الله في ذي كيف يرهاب في هذا الدر في الأرض لكي قديسة القبرى والمعاس أيكوك عاين ولكن أي شيء ينزل يبوي ده بخدر قساف قياس يقدر كان قولا ما يشعروا انتو يساق الربا ايودا جيا اما اركا ككنا اما للكا كصابقيا وهذا لكي تنقفك مركوب بطي قردردين بطينا لا بديبوا لكي ري انكو روب مال عن مال حوليه على نيصبك مال فبما كسبت ايديكو وان لو عشوه قارتين انت انقفك ايه قال لماذا كان قاري. إذا كان لدينا كثيرا يمكننا أن توقع شوية عدي نعدي عليه أذن كثيرا تاريخ فوق ما حتى نواكنا فضوال فوصعي تاقي جيد شهنا عظيم ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه يضوين لعباده أدوما ديسا خبير فبيحق الله وصير جنوب. وهو هو معبود عطا الذي الله ينزل الغير فأكذب يا من بعد ما مدققنا أكنادو وعشقيا يا معفولين يا قارقوس أي راديم بسوي تنالك باللقطة لك تبي الدنيا بعد ما نايا كل خير هذا أيوكانا يا قيانفر هو يبفي ثمنه نعريزه وهو يبكله أيه الولي ما ملا العميد لما فيه فمن عيتي تصال يا ركوى هيبكوا أركسين عليهم حكملا خلقهم أهو؟ قال ليال أميده ولرب وما أن أم أميده وبس بهي فيهما قال ليال قال ليال قودهلك بهي نخل الصعداء وهو أبنا على جنهم كل وكلميه إلى يشاؤ قرطور ربو قدير هذا هو وما وحى اللوحي أصابكم إذن كلها من مصيبة رباتها فبما كي سببتي أي إذن كلها لعلي أي كسبت قلبستي أي ديكم نفتيين ويعفو إبوا عفيي عن كثير وحبظنه مما اكتسبتم قفكت قشانا وعليين عفيي وما أنتم مليئين ممعجزين إلى كوة ده القلنكرة وكفاكنكرة حلما وبدرة مدن أربحسن كريم عيسان بسم الله تلك القضيشه امالكم اذا مسنا عندون الله ابا وينك سوك من وليين ما مولدين حكميه ولا نصير كالكارو اللي انترو ومين ياتي الجواب هذانا شوفوا بيادر حبوب يدي واحد لازم سنه سلوجيا مهاجر وحي الرب يا اوح وحنا ولايه اي انت باليه بيابخيه قال قال اذا يتبخر منان وحنا وحو نهي لاركين قالين من موتنا قال تعال خابو وحو يومنا يا تي تسالي الخواوي اي باذن شينا في البحر ما تقدر ما مراكبتي يا دنيا وحن تدلوك على كثرة العز والجند شنو هو شالينا مريال حتى بدا كريدي دونك ا مشى نوههابا مركب قديم مسكيت ودا مشى كان يوسهلي اسبشر ككهنوني شماينتا اكي كيمر نوسي ولوح يوبان ياي بنده ان لا جييو مرنا وصو محلوب بها إلا كانوا أسنى بدكو صغنا وآية تدل على قدرة الله عز وجل ومن آياته تساليالك وهو إيباكو تسينيه وحاكميه الجوان هو الدرير في البحر بدكو دير كالعظام بور لمنه وإنه يسا مركبك بوروه الله جاي ومع ذلك سانو غلغل بياه كوركوضا إياسا هدو إيبا دونه yuskin odazila ya arriha bariga saata motor majiri qabaysha baarka kusooday kulka dabayshi wadaa hadiila jojiyo keke ma isu tagnaa hadu raba tabaynta khalla bad marna aula dur marna yada إياسا هديئة بدون يسكن والرعاصلين هيا الريعة دبيشة فإيا ضللنا مراتبتو هيا هيا خواكدا على ذهره بحر البحري ما الدكور كذا كواففادية واندقا قلقا نفلي نفليو كجر وكنو لانا إبرا اللبحر إن في ذلك أرنتظر لإيجيش يقول هيا وحاكوسو لآيات تصالي قلقا وحاسين حيوان أفكرن هم أن مسك هذا هي منك هي أغلق عنك شقيسين أذ دبولا وحكومة وحكو جل يو حكومة جل نكافئ جزنايا كل صبر مت صبر بدن كله أيادي لا شكور شكورين أبكم واحد بدن ونعملا لو كل ولا نسيئ أو يبقون شوائك دوال أو يبقون مراكب تيبقى حلوقة دينا مراكِف، الوحدة لا سميّة كيف جيّك سيوام معي، وحلوقة دينا بما ما بما كيدرتيس اي كسبو تك مركب كولا، سميّة نكفيه كدرة، مركب في قديس اللهم عسى سنة، بدواته بدق المياه، ثيقة من لغوره في سوما، كل كمركب نال خطرة كودرتيس مركب أوكله amma on khale san ebalid de ganta obba da awadin le gabru arag danban lugugu noqoney kulka dadka duurka jooga alaaga saabsibadiyo khuyu bi khunna maraakeebti joogala imma ki sababti ay ka sabu dadka maraakeeb tala e ku jira ta sheeye ha noqde halaha كففك الغلائيان قالوا هلاغي لها حقين إبا حلمي إيسى ويعفو إبا وعافية عن كثير كفاقبدا أود كشين تنكر دردوذي اللي يدين كو قادر ونه يدين كثيرا ويعلم إبا وعافية مركبتين كجيران الذين وعافية يجادلون مرمايان في آياتنا إنه إبا آياتك إنه يكون مرمايان بدي أن سالك إن مركم كأوسالك أيهنا يي أفرسان الله كارك أنا أدلة في السماء إلا يلياقوها نونا وعلامات وبالنجم هم آياتك أي يا إب هي الأضفرايا ملك الملح اللقينات يعلم فأوقيها يا إب الذين وح إجازون في آياتنا آياتك نجد جذوها ذاكم المرميا ما لهم إنوسن أصنام من مخلص ملأ عرو كل طويل له طرف، وحوايا مركح حلم الله دماغه قط الجذع هي سبر كدماغه شو زوج السملة كلمه ما الله من محرس من محربي ولا ملجاي من لا عررو لغدونتو مال يدل ماله ساسي يجنا أجيدها لا نوجايو من أياتي ساليال كواوي كقدرة يبقى كتصينها عكملة الجوان مراكيتة دريرته في البعد بتجود هذا. كل علامه يضربون لمده في يسا بدونه بدهنو يسكنين ريعه حاصلين حاسلينا يا فيضلنا مراكيم تنو عيان اذا هوا كيكة كوفافليه العذاري بدب يهذا تبارك الله خرفة إن في ذلك أنت قد يلوحك سجن لآيات تصاليا لكل صبار. نسفره كل بيسا شكوري يبقى معدنا أو يبغن كما هو أهلنا بما كيسببتي أي كسبوسا قيستان بدك فولا مركبك ويأفو يبقى وعافية عن كثير إن بلان عجل أي عافية ويعلما وأبيه هالذين كوا يجادلون وكي كو مركبك اللقبتو في آياتنا كومر مايه أي أوحي أغاندونا أو ما لهم إنا سنصبنا إن معيس مهلا وحده فما وُسيت من شيء الدنيا ادويه غدهه وخي لا يسقيه قودا قالا نو نحن نقودا وحياه ربنا كم مالي وكل حوله والولدي والمطعم والمشرب والملبس والمسكن والمنكع والمركب كادي يقدر يعرور يعول عفما عرور في قرن قال لوخي ادوكا لا اسكوسييو قوغ أو اكاستا اوحان كيني سالا سببته وعو يا مدغا بان غوده اما اسقي باتغا يو بابا اماري ودافاي تاكي واك في عن بان قال تعال سبيوو يويري نلغى هذا الدنيا هو زيزه وحاكه فيعن وما عند الله اذا اكتي وحيا او وما فيها مغفله حرمها ايدافتي يا خير انه هان وقفي احنا ام بدن شنو گده الدنيا هذه نغوت داين نبي الله هنو. ما فاكول يا رب قوليا كنت سنن ولا نبي الله هنو. عليه السلام كل هي اللبب قليا كم تنسان أيون ولا من كعشاء لي بل الدنيا كور هبار بعد يوم زي إنما صحيح ذلك زي وحير وحلا منها كل اللي بقى الدبل هنا من ككر المينك بعى وكل هي اللبب قليا كم كعشاء جدا أنا اللبب تخي قيلت تني وافصار كل كقفي عمر يسيلا لاريي تي اكيد لگا بي لكن اے دیکھو ذاتن حجو حجره لو انا واو رفيعان ياي مد انا واو قدو ديريو قسمه دمان आयो ادي گين ملدي وما عند الله اي تو وين ايا في انان بدن وابقى تمد اون دمان باقي نيما بدن فالو قلت المامو على الغوليه وحاسبك تي يا فيغنان تبالن قدابا ده برندمانين يا خدام من امسك انا كوايه هو حن يد اديوديان يوسن كوساجيني وحاقينك بدن قدابا ده يوسن كوساجيني كل كا خير بدن انت هي ده ودارانت سبا ودام امها دتك ايوتاي حركه فضن تلمان لديه إذاً يلادينا الدب وقو خير بدأيه ونطف ديريه أولاً آمنوا على الروميين وقدها ذاً حق البلد مع آخرية ونجي الحقوتي مع جنيه الَّذِينَ آمَنُوا تلمان تكوبادوا يلادينا آمنوا واكو يلادينا الدباء ساساً أباقين ما ل ونفئنا بدل, بدل ربهم خبقوا لا على الى غير كمي يتوكلون حسكدي وحداد غير الله حسكتي غير الله محقوط ركرا ما شاء الله له حداد الله حسكنتي أيوك سينايا وتوكلوا من الإيمة لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين تلمان تسدحاد وحوى يوالذين تدفعنا بذن يجتنبون كذير هذا كضائر الإثم تنبيالقوة دوّووي، تنبيالكواوي كشركة مالقتل وزينة وليوة، تنبيالكواوي كفوقالي والفواحش أنت هي صارقة لا توجدني ملا، هون هم هي قوة وووي ترجع كفوقالي، ما أنت وإذا ما غلبوا يغفرون أحنا أقول فيك أقدر الرئيس يقو أودناه بأنك خبنا كرا أي دم ربحايان كل من تكلوا والذين أذتكم استجابوا للهبهم خبى قدوة كيسايا لي سيد أنصار رسول الله وكلا ولكن النبي مخلصينه ذري إمدين اللهو تجاي أيه وعلى الله وحنا بيجي يري أيه أخبره كل خداتك الله قدوة كيسايا له أيه أخبره adu wa allah Farai, iadu yaa wa allah reebay laamada ba takarrubigood warkiisayeyalo cinwaan toozakale wa qaamu toziya sala salada toziyu saladi la ay salaadu baantowadan arkanteeda waajibadeeda sunanka iyo hayaadka ayaa loo صلاة بريئة هي مكرها حدوث برين أجل يدل على صلاة وعين اللغة أولا من علم كل زم حكم صلاة إنها تقدم دون لله تعالى أنتم كتدون كل كواجب صلاة لا تنسياه حد يكر صلاة جمن وحي طايل ما أرك قل كرسولك ودليل أكيد سنك يكون كذلك أوجي من صلاتك فإنك لم تصل كل كاذل كبلة وجيزن وهذا هو إيساق آذان الله أكبر بأوران إي حدات لكن كيف سيسر؟ سيسر مرحباً كان وجهك فالدخل هل يمكن أن يكون هناك؟ علم عزقان وقاموا توسيه الصلاة صلاة توسيه وأمرهم هي تلاده دانا وفي هذه الشورة عقله سيسر إلا تلوى ومصالح دانا هي دانا يسوي ديو يومان. إيه إيه كل كهؤلاء القرآن كذا في اليمن آية عن داري إعلس ذرة إياو على كل مين كوهيدي إيا سلادي إيا سياسادي إيا وعلى وح ملا والذين استجابوا لربهم كوهيدي باقام صلاتنا إفادي وام رمزوا بينهم سورييا لذا بلعنا الله عليهم كم جندي وانجز لهم سورا على غلا حتى يوم ما بيتزجت يذويس أمينة إذا مثل أنا فكل ما يسو سوابك غفرك كتشوسين الله وأمرهم لكن كذا ويعيشون تلوذا بينهم إدعوا لك تلوذا ومن ما كير زغناه من سينينا ينفقون إلى حك مديزا كنوا عبودي كنوا فرمذوبي كل خوي مجتمع أم برسلا ناقصها أصناف الصدقات بالليلة وسيدخل الفقراء والمساكين والعاملين والملقبين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن سبيل أنا ديمقند لك شقيان أنا وحم حيستك كلك أنت وحيستك أنت وعزيزك مد مدة خنفنا المدن هدوة على قرمو الصباح دي قرطي إيو إجي سجال قرطو حنو. قرينا وبريمسون تترسو قريدين واسدح ذاك الكل إشدين واسدحك العصلي سجال قارمانت وحني قرينا مركيس وبعدي يوم مركيس عدي كان سجال قارم وحني كنا كن كلنا حني ما ليس منا من بعد سبعان وجاره جع يقوط معه وما ذا إذا نما وفق كولادين ادتك اذا اصابهم حد له البغي قردرو همي يا كانت سيرون وحسكبيه قفلكت الملل لاكلفيرينا ايات كنوايمان دونت سين حياتي سكو دخي مرنا وحا لاامانايا قفكي كدلمي ان اد افسال لو اماناي مركن وحا ان اد قفكي كدلمي سدخيساي سيلا ما ميثقال اسكندر اسي وقال ان ادلوه هوكته وسكه حريقه قدمه قال ان ادم لكن اسك ادم ذره حله اوسكو قداديه كذلك المؤمنين في النفس واله قال لك لقد قاضى وقف كوفاي لبا قيود بو نكون كاراي وقف شيء وكان ناخذان فلتها ليياده وحيرا كان سوف كلوي وهذا سوره اذا كان مثل اذا درو بحلال ليست جد كل تاغن ما لك مرتا هذا خاصو كاريسك كار. انت اذا امو مثل كان هو اقيل على زميله يا حصرات قيميك إياه سرفته إياه أخلاق له محصومين مهما لايقنا معها وهي غاليكا عين مردكا قيمة هو أصواتكو أمانا طي أسترده الله لكن أرداشا يعني كده هو الذي يرددك إذا أصابهم حتى يكون لعلوا البغي قرد الروي ما قد لما قيمة هم إياكا ينتصروا وحيس كدعية وحيس كدعي انت مفتر حد بيلان حد واما حي انت اللي قيالي إلا أقوله لقول تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم كلمة المثل ما دافين قلبي وإن عاقبتم فاعقبوا بالنسل ما عوقبتم به تنصاع سعة وجزاء سيات سيات مثلها ما كخوفت فردهم كصارجنت على سرابه هم يسقى فيهم منصه مثلها لجامته حسيئه دمبا ومثل من جاء بي السيئة فلا يزال إلا مثلها قولك وحلاب اللامة وحسناتك حمل اللهم الله اللهم وجزاءه السيئة هم أبالك أن السيئة إلبه كاره دي حدادا عفلين مد كاري اللبا دي بمحظة توري قوم مد مركز اللبا دي بكاري دي مد مد يادوري دي سيئ لبا دمي كوكوسو نظيموه وجزاء سيئة حماة بارك هذا سيات حمود مسلوا إذا الله مذن وداري مع كفي عن فمن قبقة عفا عن ظالمي قبقي ذو الميعفي فاسلح ما كان عفي شكذي حول وين أمومي ما جريته حول وحاول كأو حول قبقي ما هذا العفي زاي يسميه وين الجثوور كأو بناية لكن كل وين وحرا ليه وعلى العفي وين العصوز لي قلت اصلاح وان يدي قلبك قلبي قد قفي ولن لم اولد كنت اذا تجوك كيسن من هذا العفيس الى الا ودد فمن افق عفيه عن واليمه كيد المعفيه واصلح اكن كودينا وناجي قف يا اهل الكره فاجروا كما قلت كي صالح الله ابوينا كركي وعلي انه اله لا يحب المجعل اضالمه فتكدره اعماله ولا من قف كنت سرك غرسد بعد عدو خدي الله كاردو الرئيسي كغدار حق سي ريت حسن دايرات كو دارين فاولاي كوكوا تنع عليهم كركودا ما من شبيلي سيتلو قعاباما او قفكه انتو كو يالاي اني غاداد ياشي احمد عليني كيف لو قعابنا مال لكن شي فاوليا بوغودين بيساس ماركايتي ما كان باللاوي لايا في قف قف دي لا وأنا لايا اين هو المسؤول كاريما وحي ليدين شيون وحي ليدين سيو مينشاي عكسها فمتاع على ديهو زي زول فما عند الله هي بويلاتي وحيان او جننا وما فيها اي خير في انام بدن او ابقى فضل الذين اددقا امنوا حقهم على الرب خبيقودغكي تتوكلوا ثلاثه والذين اددقا انشيبونا كفو قادي كباير المجلس تنبيال قوودا واوي قال ياقاب كذارا وإذا ما قرتا خذبون عرضا هم يجا يغفرون أودافا قف على قليل مع القدر يجا أودل الذين دتج استجابوا لربهم خبقو أقولابي ثم إنك عقيدة يقول والقموت أسيئ الصلا سلعة تسيئ إبادة يقول فامروم لكن كذانا شورا سلوا ذا غي أي بينهم لا دا حكوم كيقول فمما كان خذقن أمسينا ينفقون في سبيل الله ك في عناية تقاله والذين دتج إذا صابهم حد كله البغي قدره هم ينتصرون أرداسا يقال له إسمع ليه وجزا سيا حما أبى الكيله سيا حما وابى هذه الأبى المرينايو مثل سيا تي خر فمن قفها أفاع فيه قف كيد المي قاص على الله أبوهينك أو كي بو هذا إنه أبنا لا يحب مجيء على أولميه دك جر درس لو أوح مع مر قاريلك ولا من حيله يه أنت سر جر درس لي نجد علمي حديث حق جر درس أي كذي ما عليهم كر قلما من سبي جد عقابه قابو مر كر جد لوجع قابيالو إنما سبي جدو حلوه عقابه حمر هل الذين كو يكرك يظلمون قرد رئيس الناس ددك ويبغون تلبا يغسي الله في الأرض تلك قديسة بغير الحق جدو الآن أولئك كو لهم عليهم أذاب العذب أليم العبي ولا من رو صبر تلقاتي وغفر دافيكي عبي أجل عظيم أبا القدب ليه سبب كنوع أو إن ذلك أرِنك أو صبرك يا داودا لمين أجمل أمور تلي القوة ذنوجك ذو الواجب كمُنك أيك ميتاي ومن أحد دوم لله إلى هلمي في ملأه وما من وليه خواميه من بعدي الله كجلا وترى وحضرك دانة أوال من هو جل فلو يالك لما قرته أيقراول هذا هذاك عندها أقول فدا Aja uudellekin downta ja korona ei jää valle. Halilan meredin keitti, että onkin luo keittoa minne se vii linjat mäjirä. jit inta jimada hal Ilan meredin ja aloita, että minta arki tonta juuran lukki, iägolla bandigaya, leija, edarki, alan nariva lob bandigaya. Kolka marka, edarki lob bandigaya, muka alko, diä fal, humadarak, haasi, rina, iägolla hoganaya, kolka edarki markaina iägolla bsaare, e jokki, istakina arkan, kolka saha, oka sata, iägolla hursua, edunka levey, inroguussa meiju. كوركا حقا يكون هغانا ايان ادوية المضحي ديس ايانو باكبرا ايان خاشقين يقول من الذل من اجل الذل طرحو ما درته هذا كيما كيشكو حضا ايانو الفالعون وبقى يشكو ينظرونا هذا كيبا دور من طرف العقد خفيا قرصو كل قورا ايان الله ولا قصاص ما او قنا برتلقوا قورا ايانو انو عندها كورك ايانو بسنمو دوره قال خلدوشا قال لي قلت له اركب دايمونيا تدقش سبع سنين ينظرون حساب كيف يدورها من طرف الحق خفيا يغرسون كل كازا المؤمنين تماك كا يدل لي جارك اول اوغايت تكتكتوا لي ادونك وقال الذين اغيروا ايادا امنوا اقرنا ان الخاسر هو الذي ضيع واهوى الذين قوه خسروا انفسهم ونفوسهم نيا datkodi jomman kiyma kiymäta mainitella ennar luju kureyut kulkasen heti läheen nädyä alla sena bahu alamu beraruga ogaada inna valimin kuvi gardar salay si alavin närkudea deku sukkan yin mukkimin jokta onda men kulkadeen närta s jokta daaku jiren erkari ja gallm helajan omaa kana من أولياء أو الجمع مفرد من ولي بياء من أولياء والجمعية من ولياء الملك وعقامين أي وكان أي وذالهم كارقبان أي مجرو من أولياء ولي الملك ينصرونهم وكارقاران ظالمين من دون الله يبوينا كسك ومن قف يضلل الله يبوينا اللومي فمع له أمسنا من سبيل تدلوه حنوني مجروه إنما كلها السيلل جِبْ على الذيين قو قركوضوا هذا الجب بالخذة والإضاب تبلموننا جر الريسناي أن صدتك يبغون قص يلب جنا في العرض تلك جيس الكمر والمعسيبيجرنايا و هي تجنان في موجرة بغير الحبي ت عن لهم على ولا ما هو حاوسك ناديك صبرة دولقاتك إوى غفر إن ذلك أرين كازم لمين عزم الأمه تلايل كوا الواجبك إلوكا سو كثواب يجنا اللهو حلو أي صبرك يا دافدك مديم وما نحات أم ليل الله هبواين اللمييل فمعله أم سو من واليهم حكاميا معمولا مل من بعدي لو من تو أبلو قال ما مر يا كفار يا مل واو كفار يا مل او وحي بن نعي لوني اذنا مره بطول خاطر وحركي دوند قواليمي كوكر درس لما غورته تاول على الهاركان بين يقولون لي خلينا مالد نكش ما اجرى وعنهرة أخرى من الهدوة والجنة يقول سيد على أيها الأركاب وتراهم وعوالي من الكتونتا يؤردوا يقول الله بندقاء ظالمين عليها ناركورك خاشرين يقول إيه أهوان أيها من الظل درحوما درتب ينظرونا حسابك دورا أيها سواكا بقايا إن الله وديك من طرف الحكاد بيك دورا أيها قرصون وقال الذين أخيره يلا آمنوا أجر رمي إن الخاسرين وحوجا باي الذين كون خسروا أنفسهم وأهلهم هيكي يعسقوني نرجو ولا غروري يوم القيامة يعمل ملا مالنت هذا على هوي سنبهو علمو براعوا جادا إن الوالمي كويت لم فلوجا في عذاب نرجو هذه كسرجين مقيم النجاديا وما كان ومنه هان لهم هو من أولية يا الحنونية حاجية حرمة هجامية ملا ينصرون رجال كثيوك هم ظالمين من دون الله أبواينا كثيوك وما ناعث طولير الله أبواينا لنجي فماله هم مسون من سبيله يدلوا على بعد ذلك العرض سلام مركي رنتي يا قيام ما ذي اللوب عندك هي أوامر تنت مركي عذاب كعاب كدرم كان إنه كشيكا إنه كشيكا إنه يوكبت بادي لها باكنا قالت عارض خذوه ريش تجيو تدو سادو لانتهين أغبال يا ربكم خبك يوحو إدينكو يرأي يو وتوعيدك إيا يا خيرك أغبالك انت فصاد الله من قبل أياتي يوم ما لن انتو صنئمان قيام لان مردو عمرو نقايا وسنه مالك او سكنان وا قال الله يديو ما جيرو في الله ابي باقي و قام مسكنان قاعد كانوا نقي كارانا ما جيرو دائما كهو فبرور كيسير مالكم اذا مسونان مالن تا من ملجين من لما كان قال يوم عيدين مالن تعمرك اجتماع ما كان من كثير جديد اذهب الى قدكاشان انكرتان منك ركرتي حبنا يبال لا حاضرينك شرك يبال هذا الواقع فاين هذا هدي جستان ايها الرسول الكريم او استجيبوا دي دين فما ارسلناك صوبكم ان تدين عليهم حاسيا الكركو حفيضا ينادي الى ليس في عليك كركا لما إلا البلاء قاعدين حقلة قاعدي ما انا واحك له كل جرم مال إن أنك إباه إذا أدخنا حتى أنه لدى سنة الإنسان قفك الروحة من آدمك منا أنك إباه حتى أنك رحمة ما هي اللذنان هي وحوجة عليها حتى أنه لدى سنة فريحة وفرحة بها رحمة إبوك فرحة فرحة بطير كبير شكري مرحة وإن تصيبهم حتى يقفك كل عدو سيئة الحمو بما كي سببتي قدمت هذه ذاتي Aidihin nyt olla, vaina ihminen, datka, kafurun, amitjisarja, on ihmisiä haruusamare, on Lillahi Lilla ei, älä Era näkellä, joo vale, munkusamaa, eräriialhanasado, on arvi, räriialhanasado, näkellä, joo vale, iskalle, yhluku, älä voi huoma, mauiju, jashau, ilu, huoma tuono, jahmu, älä voi päihja, ilman ruusia, اي ناسا قبلوا ويا هم وئبسي يا تيمان قفكو يا شاو او ما سي يجوجوهم وهو يسقوا درا ربنا ذكرنا ويلل يا وناسا قبلوا ايوا اللابد يسقوا درا صدق قيبود قيب فرض باتانا ويا من قفكو يا شاو ربو انو كلينا اخيما اذا مدالا ايون دكونايا كنا بنا حليم افر شيء يبدو واويا قدير افر شيء فرين تودا اوغي كل كاشدا وحمى مولى قبلوا مدريكرو اولو الحق وله الملك استجيب والريال ترديكم شد دي وركي سياره امر ونهي وفعلا وترك هل و هو يري الى روحوا يرير من قبل اياتي اليوم مال انامات كيسكار لا مردا نقايا وصلنا وسكن من الله اي بوين عجي وكا سكن عاد كلا فرك لين مال مالكم اذا ما سكن من ملجا صلك يحل لا ماغان غلو يوم ايدين مال انت قيامه مال الله ماغان مجرو وما لكم منك Tempi, jukka rajina, meġiru, fejna, rabu, għaddei, jesta. Ojrabbi, jarasur, warkota, dile, fama, fzaunaka, subaneku, mahanu, dilin, datka. Alejim, korko, laha, dile, ina tira, li sahdiga, ina alejka, me alejka, korka, gama, illa, varat. Jarzin mahane, alinsa. Uf, kaddatka, haddanu, minna, hagganega. رحمة المعريس يا غبي حتى أنه كان فريحا من زنك وفرحا يا رحمة وين تصيبهم حتى يساكو الله سيئة الحمانية بماكي سببتي أقول الله أقدمت هرمارسي أيديه نفافيها الخوضة فإن الإنسان كان لله عليه Mülkü Samaaua Illa lii alhanashadu Walarli Ulla lii alhanashadu Aburit Iya hanashadu Iya maamul Intabaisakaa uli Idhle wadaaftana malik Wadaa Hukumku djunibisa maamulana ayu Idhu kaqaybikariin ayu Majira Yakhluku wuhuuuma Maa wuhuu Yashaawu Inu uumadonu Yahaabu wuhuuuusia Iman qofga Yashaawu إنا صيّو، إن هذا قبل كليه ده، للي ما يوين، قبل كليته للاية، أو قسم الربعين، تقديم كم رك أولاد اللقحه قبلها اللهور ماريناية، حمق تقبلوه، هنا يرى شقتي عين، إنك، قلنا إنه يرى شجعنا لأسباب كثيرة أيه يرى في عينه، أوله، أنت أيكوجوران قريعا، كن حريصاً، هما قبرك الله يميس. تاكيم كويلك أبوك عظم مع ابدا اياك الجعلل تلفت قبل وغير كي واديغيس كان مخوك كورنياي مو بلوك كورنياي وحال بيا كذا قال لكين قبل واديغيش اش قال ما يبدوخ بوك هنا انتي ولا جوجان مركات دنك اخيره كانك ترى من عاله جارييتين فاكثر انا وهو كعتين في بابكم لو دي اكام بالان قفكر انت الى سيو كوريا بربريه ان هيسكه جنرال استانا كنا لكن لو ويل kabir sinin assalamu alaykum khuntai o abaku la kaga ikiramu laqala balan kablasai wirwil kaga kabbarisain yekemtai inta wa kabbarisain wa kan Havatetaan suotut maakunta, karejehakujais, mutta niiden väestön läheinen aika ei näy. Tässäkin a on aikainen kujilla ja ääneen. Hahvattiin ajilla ja hojui. Ei ole kiitolaista, hobi on haluavaa kanaa. Ei kuitenkaan siellä. Elian kyllä hän ei voi lähellä. Käyntiä ei tule. Ei صحاب هاد الاولاد هادشي داش و حنا هادشي لا لا بقمانا والو هذا الحيا فين كركبتين تكب فين كركب لهما ديكو لا بارو فيها هادك كويين شكرا كل كيكون سانويلك دمصي الله كل كل كاد المتابة أعطي أكو مال كوه أنا إنتهي نافو قلان لك وحقاق عنقاضه لماذا يقول يا قلته لكن هل على لك ما هل هو قادة قبله يخلق بوح ما يشعو وحو الربين وابورة يهبو يبوحوا سياء لمن طبكوا يشعو الرب إنه سنقبلو سياء ويهبو وحو إله لمن طبكوا يشعو الربان أو يزوجهم وحي سمطرة يكرانا ويلة وإناثا قبلة ويجعلوا حيالا منقفكو يشعو دوننا عقيم من أبيرو كاليغا ودلاء إنه يباوين عليمه إساقا دوميس يسوه معمولا وأقوم بدا قتير إساقا هو أود بدا وحيو دونه فلنت والله, والله.